بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن للسماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوحنون واختلاف الزيل والنهار وما أنزل الله من السماء مثل الصحر من رزق فأحيا به الأرض بعد مرتها وتقري في الزياة آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتزوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وَأَيُّ لِلْقَوْمِ أَثَاثٍ آتِين يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ تُسْلَى عَلَيْهِمْ مَنْ صَدُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيم وَإِذَا عُدَّ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أولائك لهم عذاب مهين من وراء جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما استقدوا, ولا ما استقدوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات رفهم لهم عذاب من الزجز أليم الله الذي شفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتروا من فضله ولعنكم تشكرون وَتَخَّرَ لَكُمْ مَا كَسَنَّاهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةٌ قُوُمِيَّةٌ تَسْتَرُونَ قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَغْفُرُونَ عِيَانًا اللَّهُ يَجْزِي أُوْلَـٰئِكَ بِمَا كَانُوا يَفْعِلُونَ من أمن صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وحضلناهم على العالمين وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْ الْأَمْرِ فَمَكَّرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ضَغِينًا زَيَّنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يؤمن عنك وَإِنَّ الظَّالِمِينَ مَكَانُهُمْ أُولَئِكَ هَاوِيَةٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ شَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّابِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وخلق الله الزماوات والأرض بالحق وبأجزى كل نس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلها هو هواه وأضله الله على عينه وختم على سمعه وقلبه وجعل على رقده شهوات فمن يهديه من بعد الله أَفَلَا تَدَسْرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُ النَّاسِ يَأْمُرُونَ وَنَحْنَ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر وَمَا لَهُ بِدَارِسٍ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إلَّا أُغْلُونَ وَإِذَا كَلَّا عَلَيْهِمْ أَرَادُوا نَبِيَّنَا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا بِأَدَى إِلَى رِسْمٍ فَأَرْسَلْنَاهُمْ إِلَى قل الله يحييكم ثم, ثم ينيسكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ ليخشر المبطلون وَتَرَاهُمْ لَأُمَّةٍ جَاهِلِيَّةٍ ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ فَتَادِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا نُوقِطُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فَنَّ نَسْفُكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَدْخُلُهُم رَّبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَسَتْهُم آيَاتُنَا فَلَهُمْ عَلَيْهِمْ سَطْوٌ فَاسْتَغْلَظُمْ وَهُمْ ظَالِمُونَ حَرَمًا مُجْرِمِينَ اِذَا قِيلَ إِنَّهُ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْ تَمَّ مَا نَذَرِي مَسَاعِهُ قُلْ تَمَّ مَا نَذَرِي مَسَاعِهُ إِن نَّظُرْ إِلَّا ظنا وما نحن وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يُرَى وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ سُوءٍ يُجْزَوْنَ مِنْهُ وَلَا يُنْقَصُ بيأنكم استقبتم ما يا لله مذعور ورفضتم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا لهم استعاذون لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحديد